بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس اي محمد اي ايمان دار بلاي بنادى كرم بابر وارد غاري خالتشي بابات شاي خالتشي بخداي خالتشي شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لشروا خرابي خيال دخات الدلوى كخناسة بريتيا لوي كوسوسفردات السينو دلو دروني خلشيو لجنو خلشي لجنو كو آدمي زاد أوانيان كشيطان صفة